<تصفيق> عيد بمكة يزدهي جذلانا وكذا المدينة تعيدها قد زانا والمسلمون يكبرون بفرحة ويباركون الأمن والإيمان عيد بمكة يزدهي جذلانا وكذا المدينة تعيدها قد زانا والمسلمون يكبرون بفرحة ويباركون الأمن والإيمان الحزينة قدسنا فلقد أتا عيد ولكن تشتكي الحرمان قد كان يوم العيد يملأ ساحها فرحا ويطرب لحنه الآذانا وتزامل الأفراح فيها فرحة بالعيد في الحرمين يا لهنانا لكنها الأحداث حالت بينهم فالقدس ضاعت فلة وهوانا يا قدس منا ألف ألف تحييتين بالعيد فابتهجي برغم أسانا ستحررين ونعم في الله الرجاء سيلهم ربشا لنا بدعانا يا قدس منا ألف ألف تحييتين بالعيد فابتهجي برغم أسانا ستحررين ونعم الله الرجال سيلم ربي شملنا بدعانا سيلم ربي شملنا بدعانا